Hmm! <سؤال> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسيطان الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم در الله. لا وده ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون No one بفر من الله. غشي في <تصفيق> Oh, I want you القدس Mo be یسفتح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لولا اسماع